ثلاثة عشر استمع إلى النص وقرأه ثم اكتبه في دفترك أنا محمد وأنا طالب في المدرسة الابتدائية أخي وأختي هما طالبان في الجامعة يدرس أخي في قسم الرياضة قبل عشرة أيام سافر أبي إلى أوروبا للعمل وأنا أشتاق إليه كثيراً، قالت لأمي إن أبي أرسل إليها رسالة قصيرة، قرأت الرسالة وأصبحت سعيداً لأن والدي سيعود إلى البيت بعد ثلاثة أيام، الحمد لله هو بخير، أنا أحب جميع أفراد أسرتي،